أَوَلَمْ يَهْدِرِ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهَا أَلَّوْ نَشَاءُ أَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإلهي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنتُم بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ بِالْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ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 فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجزل قالوا يا موسى دع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عن الرجزل نؤمنن لك لا نؤمنن لك ولا نرسلن معك بني إسرائيل فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إلَى أَجَلٍ هُمْ بَالِغُهُ إلَى هُمْ يَنْكُثُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا رَافِنِينَ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 Ha ha ha ha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 سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإيَّا رَوَكُم لَآيَةٌ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وإيَّا رَوَ سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَخِذُوهُ سَبِيلًا وإيَّا رَوَ سَبِيلَ الْغَيْيِ يَتَخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا وَافِينِينَ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 ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتين عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إلا استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتين عشرة عينا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 وَقُولُوا حِطَّةٌ وَدَخِرُ الْبَابَسَ جَدًا نَرْفِرْ لَكُمْ خَطِيرَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ اللَّهُ اللَّهُ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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ يعدون في السبت إلتأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم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 فخلف من بعدهم خلف ورث كتاب يأخذون عرض هذا الأدنى يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيُقبل وإي أتهم عرض مثله يأخذوه ألم يأخذ عليهم ميتا الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه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 وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون الله أكبر.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 غير المرض عليهم ولضالين. وَأَتَلُّ عَلَيْهِمْ نَبَأً الَّذِي آتَيناهُ آياتنا فَانسلخ منها فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين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 سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِنْ مَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَحْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَّا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ إن هو إلا نذير مبين، أو لم ينظر في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وما خلق الله من شيء وعن عزاء يكون قد قتر بأجلهم، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ مين يضل الله فلا هادي له؟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 tidak